إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَةٌ فِرَتْ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ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 أَسَرَ وَالْقَوْلَ وَمَا جَهَرَ بِهِ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ وَالْقَوْلَ وَمَا جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِيٌّ بِالْلَّيْلِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِيٌّ بِالْلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ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 إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكررا وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضرع قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أَمْ جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء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 لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد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 وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آباء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 كذلك أرسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أفلم ييأس الذين آمنوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَذَا النَّاسِ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحْلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ أَوْ تَحْلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِي وَعْدُ اللَّهِ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 لهم عذاب في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اشق وما لهم من الله من واق مثل الجنه التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين اتيناهم الختاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وانما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما عليك البلاغ فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب